ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الدوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 مدهامتان كبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان كبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 فباي الاء ربكما تكذبان لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان